الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره ويصدون عن ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال باين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 سم قال إن أنتُم إِلاا بشرُم سلنا تريدونَ أن تَصونَ تريدونَ أن تَصونَعََّ كانَ يعبد آبون فَأتُون فَأتُنا بسُطانم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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريض مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 مِن سُلْطانٍ إِللاا أَنْدَ عَْوتُكُمْ فَسْتَجَبتُمْلي فَل تَلومون وَلُومُ أَنْ فُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُصْرِخِكُمْ وَماَا أَنتُم بِمُصِْخِي إِي كَفَرْتُ بِمَا الشَّرَكْتُون مِم قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 قلتمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما مما رزقناهم سرا وعالنيه من قبل ان من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج, فأخرج به مِنَ الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دارا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 جَعَلَ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن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 تَشْخَصُوا فِيهِ الأَبَ صَار مُضْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِم لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِم طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك وان الرسل أو لم تكونوا أقسمتم مِنْ من مَا ما لكم من زوال فِي في مساكن الذين ظلموا وَتَبَيَّنَ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا وَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذو انْتِقَامٌ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 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أن وَإِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ